وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا مَّا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ أَن يَقُولُوا إِنَّا قَتَلْنَا مُسِيحَ اللَّهِ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ عَلَىٰ أمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم, لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا نجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسنت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا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 هؤلاء قومنا اتخذوا من دني آلهة لولا ياتون عليهم بسلطان بين فمن اغرم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأو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 من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبه أيقاظا وهم رقود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 قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعدو أحدكم بورقكم هذه إذا المدينة فلينظر فلينظر إليها أزكي طعاما فلياتكم برزق منه واليتلطف ولا يشرن بكم أحد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 تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من ثاوب من ذهب ويلبسون ويلبسون ديابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها متكئين فيها على لؤائك نعمة ثواب وحسنة مرتفقا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 ولا انغضيت الى ربي لا اجدا خيرا منهما منقلبا قال له صاحبه وهو يحاورهم اكفرت بالذي اكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نقطه ثم سواك رجلا لكنه والله ربي ولا اشرك بربي احد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 بل زعمتم أن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشرقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرتا ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وَإِنْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إلَّا إلَّا إبْلِيسَ كَانَ بِنَا الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَخِذُونَهُ وَذُرِيَّتَهُ أَوْ لِيَأْمِنُونِ وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِسَلِ الْغَالِمِينَ بَدَلًا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 يَأْوُمُ سُنَّةَ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُ الْعَذَابُ قَبْلَ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزَاءً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 وإذ قال موسى لفتاه لا أبره حتى أبلغ مجمع البحرين أو انضي حقوبا فلما بلغ مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا ألما جاوز قال لفتاه آتنا غدا غداءنا لقد نقينا من سفرنا هذا نصبا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 انطلق حتى إذا ركب في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم قل إنك لم تستطيع معي صبرا قال لا تواخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا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 فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا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 وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدتهما ويستخرج كنزهما رحمة من, ربك رحمة من ربك وما فعلته على أمري ذلك تاويل ما لم تستع عليه صبرا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 قالوا يا ذا القرنين إن يجوج وما جوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجاً على أم تجعل بيننا وبينهم سداً قال ما مكاني فيه ربي خير فأعينني بقوة نجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى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 اي يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِنْ دُونِي أَوْلِيَاءَ إِنَّا أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يحسبون وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحمقت اعمالهم فحمطت اعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياته ورسله هزءا